ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياته ولا نتورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إبكن افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أتى طير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بفرة وأطيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان مطورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو ينقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضابوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا سبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعَدَّنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ تَعْيِيرًا إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا وَإِذَا أُنْقُضَتْ مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا قَرْنِينٌ دَعَوْا هُنَالِكَ بُورًا لَا تَدْعُو لَيَوْمٍ أُورٍ وَاحِدٍ وَدَعَوْا بُورًا كَثِيرًا قل أَدْهَانِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةٌ قُرْظٌ الَّتِي وُعِدَ الْمُفْتَقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَثْوًى لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْؤُولًا فَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أأَنْتُمْ أَضَلٌّ أَمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّ السَّبِيلِ قَالُوا سُبْحَانَكَ كَمَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّقِيَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَأُوا حَسَانَةَ الذِّكْرِ وَكَانُوا قوما بورا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 وَكَانَ رَبُّكَ بَطِيئًا فَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَئِنْ لَمَّا يُنْزَلْ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَأْ رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ كتلا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أطحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا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 وَإِذَا رَأَوْكَ إِنَّ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هَذُؤًا أَهَاذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنا عَن آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا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 وتوكل على الحي الذي لا يموت وتبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش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 والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان وراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يخسروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرّم الله إلّا بالحق ولا يذنون وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَأَ تَمَهُّ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَقْلُدْ فِيهِ مُهَانًا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 والذين إذا دُكِروا بآيات ربهم لم يخروا عليها قمموا وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا ودرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة متقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما